بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كل ما ألقي فيها فوجون سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغاية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 لكم ينصركم من دون الرحمنين الكافرون إلا في غرور أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور أَفَمَن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم يَمْشِي يمشي سويا على صراط مستقيم هُوَ هو الذي وَجَعَلَ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون هُوَ هو الذي فِي في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا عند الله و وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفتان سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين